أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها ندير وان يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 ومن الناس والزواب والأنعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رفيع إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سروراً علانية وأنفقوا مما رزقناهم سروراً علانية يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور